أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عن يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل روني الذين ألحقتم به شركا أكلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك للناس بشيرا ولكن أكثر الناس لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَ النُّومِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَلَى إِذِ الظَّالِبُونَ مَوْكُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكء الليل والنهار إذ دامروننا نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامه لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في الذين كفروا هل يجذون إلا ما كانوا وما أرسلنا في قرية من نذيرين قال مُتَعَفُّوهَا إن بما به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 عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ دِينًا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرى ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا, قالوا ما عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم. فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا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 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشاعين من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم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 لا إله إلا هو فأنا توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع لمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون رحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 وما يستوي لعما والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لأحياء ولا لموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور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 بائنات وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، فأخرجنا به ثعابين مختلفن الوانها؟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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون, يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 قل رايتهم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أَرُونِي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات ولغض أن تزولا ولئن زالتاء نمسكهما من حد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكون من أهدا من يحدل ما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 إلى لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم 122. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 123. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم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 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما من شيء مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه وَمَتَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمُ أَنْ ذُكِّرْتُمْ بَلَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي إذا لفي ضلال مبين إِنِّي ربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم